وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب في التنازع يجوز في نحو ضرب وضربت زيداً إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى فم عبارة كورتانا توانيب اختصار باس تنازع تنازع أبو باسمان كيلا كل ساكي في شو وثمان أو هي زيادر لتشان زيادر متنازع لسر, معموليك لسر زياتر معمول يك لسر زيادر لمعمول يك التنازع يعمل يان هيا كم يان إيش لو تشيبكات إيش لو معمولكات بعكس بابي اشتغال و عاملك يك يكبون معمولكان زياتر بون أجالي يجوز في نحبي ضربني وضربت الزيد <تصفيق> مع ملك الزيد عاملي يكم ضربني عاملي دوم ضربت ضربني وضربت علي جوز اعمال الاولي اتواني يكم كيت عامل يكم كيت عامل دوهم لكن لدينا نقوم زيدا. هذه الامور التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي من الرفع وفي تتمكن من المشاهدات من المشاهدات ومن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من ككوفي كان الله يكم يكم دانا عامل اصل او يكدس بيكي عامل بيت ضعي اثر مشكله ني هاتشيك هابيلو بين يكم عاملة دو عامل دوم عامل نيى بس لكن الله كامل لما ملكون زي كاو او عامل بون ما اجدو عامل هابو وقاليكا بون اك ذرىبتو ضربته اكرمتو ضربته و زيدا كم كامل زيدن مانسو كدو أكرمته لا يبصر لك تلك المعمولة هي نزيكة كيف يمكن أن يكون كم؟ أمسا وقاعدين ذات هذا المحكة دائما سكت يضمري عدو إلى كالين نزيك ترى قصي أصل قصي بصر لك ترى قصي دائما صواب ينزيك ترى والله أعلم يعني ماذا يعني اويك دور بيت شوك ببعثك باسي اعمال عمل كدهنا واصل ايش اويه اقر عامل هتا نزيك بيالا معمولة والتأسيني زيادة لها. عرفا بويا ايسا ضربتوا واكرمتوا زيدا اكرمتوا زيدا حق عامل بيت اميتر عامل بيالاشتيكي تير بويا اختيب اسريكان بقوتره والله اعلم دوهم شد عامل عامل اللي شيده معمولك بالام اقل يكمن اعمال وثم يكم عامله او كاتا ها عند الكوفين واختارهم او معموله ضربته أو ضربته وأكرمت زيدا. اللي عندنا ك هو إكرامك إيش ربو زيدا؟ آه بلام لا لي... لا يكون فيها ضمير مرفوع كعاملية كان ضمير مرفوع كي بالنصب ضربته زيدا بس ضمير مرفوع عاملية ضمير تركتيه در... تاعك يا ضربت بلام هر شيء كي تريحه به المعمول حسفي بلام شيء كي شيء به شيء هيك كزيدنا في الثاني كل ما يحتاجه يعني عاملي دوام حد شيء كيف يمز بها اقل لازم بتنها مرفوعي شي اقل متعدي بيت مفعولي بيت اقل جار بمثلا مجروري شي حد شيء كيف عاملي دوام حد شيء كيف حد هموي شيء كين هموي, هموي اضماركين هاي شي در ناخين او الثاني يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا اعمال الاول او الثاني أو يعني أمشي اختيار بصري كان واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط فيضمر يعني ضميرك أدينا عملك فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف سك جفوني أجف جفوني الأخ ولم أجف الأخلاء يعني عامل كم جفوني عامل يوم لم أجفوا لم أجفوا بضمة الأخلاء مفعول معمولي هردو عاملك يا أبني أجفوا أجفوا فعلو فاعل مفعول به إيش كدوا بلام جفوني جفوني شيء كيد عامل غير الرفع كواوكه مفعول به في دارنيه بناء ان سد تخريج شيء بصري كان بو واختاره البصريون يعني دوام عملي كدوا وكلم أجهو كعمل كدوا اخلا اي نصب كدوا فيضمر في الأول مرفوعه فقط تنهى ضميرك ادين يكم عامل ضميرك في ادين بلام ما باقي عملكاني تري عاملي يكم أشارين ودرينا جفوني ولم أجفل أخلاء يعني هاتشي برادرم هيا لقل من وفائيا بسر نذر وكوفي ويسنب لقل ما بلان من لقل ينخراب نابم تنكمنشي إنني لغير جميل من خليلي يمهمل من هاتشيك چاک نبیت حتی چاک نبی اهملم کرده. بو برادر کنم مصاحبه کنم مهملی غیرجملم. هر صفتی که غیرجمل بید من مهملم بایو اهملم کدوا. باید چاک نبی برنبه برادر کنم هیچ خرافیک نگم. جوانه جفونی ولم اجفُ الأخِ لاَ إنَّي لِغيرِ جميلٍ من خليلِ كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى الله يحرشا ليردو عامل هاته كفاني كفاني ولم أطلب هدوشا هدوك أما هدوك أما عاملة كفاني لقل لم أطلب نهاتنا شبكا إي شبكا لشيا لا كفاني كمفعل به يعني كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك أجل هلوك خوشي تقديدي كين بوتتي هاتوا كفاني ولم أطلب الملك قليل من المال يعني كميك المال رازي بمباكميك لمال باش يكتردون وبدواي ملكي زيادة بدواي ملكي زيادة ناقرة لذا أم جملة الليل لفساد المعنى لفساد المعنى ما بسي قويك دو عامل موجه بن بو معموليك مادم دو عاملك كفاني لقل, لقل لم أطلب هادو شان موجهنين بو يكشت لما فاقد الشرط اتهدي بنسي لانه فاقد لشرط فاقد لشرط وهو ان يكون العاملان موجهين الى شيء واحد ساعملي كم كفانيا موجه بوهارشتيك ككفاني قليل كفاف فعل كيا قليل فعل كيتي يا أك مفعل بهي تماشى كا إيش كيموجه بوتيكي كفاف فعل كيا عاملة قليل فعل يا أك مفعل به أما الجملة ولم أطلب ولم أطلب يعني ولم اطلب الملكة ولم اطلب الملكة يعني اواء فعل فاعل مفعول به كيتي كنت حدك ينرد هادو, هادو عاملك بويك شد شب. تنازع يجا بيچي بيت ومتنازع بالنصر معمولك ما دم متنازعني نصر معمولك لبابي تنازعني بويه بالكرباس ما تنكم كثر او اندبي بزنين لا يكوف يكان لا يبقى في كان يكم عاملة إعمالي يكم لكن دوهم إعمال ناكن يكم إعمال لكن دوهم إعمال ناكن ولا يبصر يكان دوهم إعمال لكن يكم إعمال ناكن وهريك لدو لدوي أول كي إعمال ما نكلكم ولا شريكي في عدين وقول لا بتفصل إن شاء الله يسمى هذا الباب باب التنازع أم باب فيوت الباب التنازع وكم من حيث الأسماء وفي شيء وترى باب الإعمال لبره إعمالي كأنه كي إعمالي أو كترناكين يشبه شان أكن ببيترن ناكن ناكين شيء وترى باب إعمال يعني دو اسمه بويكشت وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر يعني كامل لنبابيا أو يك دو عاملين زياتر كبير عامل لنبابني دو عامل موجه بن بو معموليك يان بو زياتر ل دو عامل يان زياتر موجه بن بو معموليك يان زياتر ل معموليك ويت أخر معمولي أو أكثر أغم بستا مرجنية تنها معمولي بيت نأ لعامل يان زياتر موجه بن بو معموليك يان زياتر ل معموليك ويكونك كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر يعني موجه بنبو أو ويكادوا كوتو يسد يتسر أمثلي كممكنة شي بيت ممكنة لباب تنازع بيت مثال تنازع عاملين معمولا واحدا قوله تعالى اتوني أفرغ عليه خطره اتوني يعني شين بوبيانن كاذي القرنين دواهك قطرن بوبيانن كاويا ك كا يعني مستي فاوم بوبيانن ميك مسريا او كاو بين نيواني او دو شاخبهيكو بنو سنت بو محكمي كو قايمي ك كثير يأجوج ومأجوج ليونين او لتفصيله معلومة اتوني اتايو اتايوتي اتايوتي يعني افعل يفعلوا اتوني جمله كا كل كلمه اتوني فعل فاعل مفعول به شتا لبر لبداوي دو مفعول به فيه بي استا اكتفانا ترابشي مفعول اتوني قطرة اگر أفرغنا كونين وجاري آتوني قطرة كابو آتوني فعلا ووكف علاكيتي يا أكا مفعل به كما قطرة مفعول به دوما كابو استاق قطرة ما ما معموليك يكتاك معموليك بكين مفعول به دوما آتوني ين بكين مفعول به أفرغ قطرا استا اتوني لقل أفرغ اتوني الله قطرا مفعول به منها أفرغ أليت مفعول به منها كوئس عاملان متنازعان على معمول واحد كمية قطرا وذلك لأن اتوني فعل وفاعل مفعول يحتاج إلى مفعول ثاني وأفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول وتأخر عنهما يعني عن العاملين قطرا وكل منهما طالب له هل كاتب يريد عاملك لعاملك زياتر وتدو عامل ين زياتر تقدم وتأخر عنهما معمول وهدو كيشيان تشيب طالبي خبو ما شرطك هيا دو باريك يعني زياتر لعاملك دو عامل ين زياتر يتقدماني ويتأخر عنهما معمول أو أكثر و... و... والكل منهما ي... والكل موجه إلى المعمول أو أكثر أبي موجهي يعني توجيه كلابا داوي أو شبكا متنازع من او أو معمولا ومثال تنازع عاملين أكثر من معمول ضربا وأكرما زيد عمرا هو ضرب وهو يجب ان الشيء وأكرم اكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم شان واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم واكرم متنازع لسر معمولك زياتل زياتل لما عمولك ويا أمشر بابي شيء بابي تنازع ومثال تنازعي أكثر من عاملين معمولا واحدا ضرب وأكرمه أو كاتدين سر بصريك وفي بكام يعني سريعان بصري. ادين بصريا كوفي، بولون دوام زيد وها. ضرب اكرم يعني أعمالك. اكرم إ... اكرم ب... بصري كان. او اكرم عمرو هيش مشكلة احيا. اها سر الله فيضمر في الثاني. انق ف ضربا وأكرم زيد عمرا ضربا لبروا أقر فاعل بو ضرب دانين كي نا نا حر خوي خوي ضربا بول ما زيد, درب. زيد, درب. نالن زيد مبتدأ ضرب زيد ضرب نال زيد مبتدى ضربا فعل فاعلك هو كابو ضربا هو وأكرم زيد عمرا تماشي متنكره اتعشي واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط بس الله ضرب يعني هو هو بس اعرابه اي مفعول به بناني نال ضربه واكرم زيد عمرا الفعل متعدي اينه يعني چون كه اعمار دو مان كدو اسا هميديت همي لوانن دنه دنه ومثال تنازع اكثر من عاملين معمولا واحدا كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم صليت باركت ترحمت ما لهمين عامل عملك بتنهاد شي على ابراهيم فعلى ابراهيم مطلوب لكل واحد معمولها لهم حرشا معمولك مفعل به غير صريحة يعني على إبراهيم جار مجرورة في محل نصب من هذه العوامل الثلاث ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فدبر منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية يعني دبر مفعول بهينية ظرف مكان ظرف مكان يام ظرف الزمان دعوية السليم وثلاثا وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق ش مفعول مطلق بيت هر معمول تسبحون يا ظرف بيت هر مفعول معمول كيا تسبحونه الظرف بيت يانش مفعول مطلق بعاملين فعل كيا تسبحون وتحمدون وتكبرون وتكبرونه أما نعاملن وتومثال تنازع أكثر من عاملين أو سكالمة أكثر من عاملين اكثر من معمول ذات المعمول كشبني دبورن أقل وثلاثين اكثر من معمول واحدة وقد تنازع كل من العوامل الثلاثه السابقه فيهما تنازع او هما لا بنوا لا شنيه لا اقنيه الى طبعا يا هاتو نقو قد تنازعهما اگر دايشين اي مبستي يا يعني دبور لقى ثلاثه وثلاثين ايام قبل للصوري باسكت جاري وهي دو عامل لفيرشون بو معمولي جاري وهي تنازعي يعني ومثال تنازعي عاملين اكثر من معمول يعني دو عاملين بالام زياتر اللي معمولك هاته جاري وهيا زياتر للعاملين يك... لدوا عاملاته يعني عامل يك معمولين هيا وكو على ابراهيم صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. زياتر لدوا عامل زياتر لا معمولك بوز هر شيء زيادة العاملك بوتشي بو عاملك ينز بو بو معمولك ين زياتر له او بابي شي بابي تنازع اذا تقرر هذا چونك ما اصلا اود لا رن بو يوا كا اوا فنقول لا خلاف في جواز اعمال اي العاملين او العواملي شئته <تصفيق> وإنما الخلاف في المختار كام كي إعمالك كام إعمالناك جائزة بلام خو أبي كان عمل بك أمان درست اوان إعمالك درست لكن كاميا هل بجربة وراجحة خلافك اللي ويا يعني كابو خلاف لبين كوفيا كانوا بصري كانوا المتنازعين أويك كامي راجح إعمالي كيد وكامي إهمال كيد. فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه لابدوا لأبيش ورشته يعني ليروتا ما شاين كدوا قالين أما عاملة أما يديد يعني إنسان كاتر درسي كده كلام عاملة قد يدخوه أما عاملة يدي أما يديد أما دباربو لتكراره زيادية مش شواجيها قصي وجيها. والبصريون يختارون اعمال الاخير لقربه البصري كان كاميا دونا. دوام لبرونزيق وثمان امشق سيف وقوته وراجح شبوب لبرؤه اما ايش من اعمال عمل كدن التاثير كذنا حتى عمل معموله ونزيق بيت بقوت العمله تا دور بيت عمل ضعيف عمل ضعيف <تصفيق> لا نبكي وتنها يعني فين ما شيء فإن أعملت الأولى بين يكم أضمرت مم. في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور يعني أجل يكم يكم عاملة أود وأم أبيش وذلك نحو قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، وقام وضربتهما ما أخواك، وقام ومررت بهما أخواك. ترى شيء مثالكين، أجر يكمل قام فعل ماضي مبني على الفتح، أخواك فعل. وزد وبننا اخواك فاعل مرفوع علامه رفعه الألف و لانه شيء مثنى وهو شنو نسميها مثنايه اسماء 5 6 بيت مثنانه بيت اه مثنانه بيت مثنى وجمع بو او مثنى يس مثنى إسقامة أخوآك. تم شق قاعدتي دابكين. لبروا قاعدة فعلي شي لازمة. قامات شن فعليكي لازمة فعلك بقامة أخوآك. قاعدةش فعليكي لازمة فعليك شي في قام اخواك واضحة؟ يعني يا لا يبصرين ولا يكوفييني هذا كان يحب ان يكون كدوا؟ قام اخواتي هي قا شي هي هالاخواتي هي ضميري هي تثمير ولن اقر فعل برمتو تتقالا عالمائي نالي قالا عالماني وتمنشن قال زيد قال زيدان قال زيدون لبرو فعل مسند بنايف فعل فيويس بالضمير نيا. بويز الجملية كما قام وقعد أخوآك فيويس من نية بلين قام وقعد أخوآك فيويس من بينافي. بويا يكم يكم اعمال كراه دوام اعمال نكره. بضم شيء فيويس بويده عنين. بويا أوتي وكل ما يحتاج إليه استل قاعدات فيويس بالضمير نيا. شنك فعل اجر مستدبو ولا فاعل في ويسيب ضمير نية بلان تماشي قام وضربتهما أخواك قام فعله أخواك فعلك يتي بلان ضربتهما ضربتهما ضرب أخوي فعليك عامليك ضربت تاك فعلك يتي هما لَبَر اول ضرب با فعل شيء متعديه بيويستي بفعل فعلها. هيا تريد اعمال ما كدوه بالانشي تايك منبوه هنا وضربته قام وضربته هما او ضميران ضميري اخواكيا او ضمير ضميري اخواكيا دائما التشي دائما التضرب دا ضربه كابو اما كوفيكانا الانشي اگر يكم اعمال بكي دوهم أبيه حتشي في ويسا بوي بينيك دوهم أبيه حتشي في ويسا بوي بيني يستئي مش ضربة لبل أو يفعليك هاتوين هاتين تأمن بهنا وكفاعلة وهما كضربي أخواكي مفعول به وقام ومررت بهما قام ومررت بهما بهما لبلو مرّا بجر تعدي أكاد هاتين حرفك جر واسمك مجر ما هي ناو إذا قامتها لأخواك إيشي كدوا إعمالي قاممان كدوا لأخواك بلام أبي الدوم إعمالي لضميري لضميري معمولك إذا قام ومررت بهما نبي بغي قام ومررت بزيد أخواك نأبل لزميدي شي إيش بك لزميدي كلمك إيش يعني نك كلميك شي أجنبي بينيت. جربتين نبه. قام ومررت بزيد أخواك أو كعت زيد كلميك أجنبيه جربتك بأخواك وني. وذلك لأن الإسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في رتبتي التقديم يعني التماشى كيس قام وضربتهما. يك جدي علي باش التو علي ضمير أصل أو يضمير بجر توابلي متقدم في اللفظ والرتبة. لرأ علي قام وضربتهما أخوائك. يسهما جراؤة ولا أخوائك كأخوائك لدواي خويتي. عليكي فا الضمير وإن عاد على متاخر لفظا لكنه متقدم رتبة. باش أقول لللفظة أخوآك دوآك وتوآك. بلنبا بين شواني هما لقال أخواك بزان أنا شواني كاميا المرتبة كي له. هما مفعل بهيا بس أخوآك هي فعلة قدينية. بيدرسته. كاتي قال في رتبتي التقدم. لو دو أنا ضربتهما مرد بهما. وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في رتبتي التقديم لم دو لا يا لرتبي تقديم يعني تنك فاعل لبيش مفعول به لقل اسمي مجرور اسمي مجرور لبيش فاعلنيه مفعول به لبيش فاعلنيه با لفظي شاء بقرنوب ومتاخر لفظا لكن في الرتبتي واني اما اقر بيته تشبكين لسير سيكو كان نعمل الاول الثاني تشبكين بيدينه وان اعملت الثاني اقد دوام عامل فان احتاج الاول الى مرفوع اضمرته ضميرك فيادي ضمير فيادي انك اضمرته بمعنى حذفته ن نضمره يعني نعطيه الضمير ضمير معمولك فيادي فقلت قام وقعد اخواك تم شيئا ام مثالك قام وقعد اخواك اي سيمنه بروي كلميكي او جمليكي اوما بيني قام وقعد اخواك زانما ام تخرجي كي بصريه لسرب مدرسه بو قعد عامله چونك عامل فعل اجر اسناده تكتب لي فعل كي ضمير تثنيه وجمع انفي ونالكي وكو قال زيد قال زيدان قال زيدون ما بزده يعني نالق قال زيد قال زيدان قالوا زيدون ليش لي ماذا قعد أخوات بناء على سر إعمالي دوم قعد أخوات فعل فعلة باشا قامات يا قامش فعل فعلة قامش فعل فعلة أو ضميري كذا ما نبقى ما ضميري أخوات أما بزلك الرفع واي بس لرفع عاملي يا كم بس لرفع ضميري خوي بيدين للمفرد نائب بونمنا استأ قام وقع زيد وياه قام وقع زيد قام وقع زي. قام وقاعد زيد هيش, مانا أكد بقضة شي. هيش. ما نأكل بقى شي شيء بياكم هيش شو إنك ضميري خوي هويا بلام مدام تثنية ضميري خوي بيدين ليك مع قام وقعد اخواك وان احتاج الى منصوب أو مخفوض حذفته يعني لست خريجي بصري كان عاملي كم تنهارف عقيف يد بلا نسب وجر ليس ني فقلت فقلت ضربت ضربت وضربني اخواك ضربت فعل فاعله فعل استا مفعل به كيفيو سنائدينه بلان ضربني أخواك ضربا فعلا نونك قايا ياك مفعل به أخواك فعلا كيتي يعني عامل الدوام كضربي دوما. لم جملي ضربت وضربني أخواك عامل الدوام اعمال كلاوة فعل وفاعل خيبر دوام بكاملي تنها ضربت مفعل به أبوب سنائدينه أبو بما أنت ضربته ضربتهما عفوا ضربتهما بلا نايديني نيديني حذف يكن ومررت ومررت ومر بي أخواك سلك جرشمان ندى ندى شي مررت ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما بوتي ما نعيش في الشوا ما نعيش في الشوا كمانع عود ضمير لأن عود الضميري على ما تاخر لفظا و رتبتا ترك اجابه لانه ضربت هما و ضربني اخاوكا ضربت هما شيما لاتشيلي اهات هما هما يضربت هما اجرى وجهي بو اخاوكا اجرى بو اخاوكا او كا تعاود يكبو بو ستشي متاخر لان عود الضمير على ما تاخر لفظا ورتبه انما اغتفر في المرفوع انما اغتفر في المرفوع يعني اجر مرفوع بقيد يظل اجر منصوب بيت نابت لانه غير صالح للسقوط ضمير مرفوع نابت نابت حذف بكره ولا كذلك المنصوب المجرور ان ضميري منصوب ضميري مجرور وكجوانين وكو ضميري مرفوع نين يصلح عن يسقطا اكريت شي بكليه اكريت السقوط بابن كابو يستا موصدو يعني يعني قاما بناء من جهتك إعمالي كمكأ كيد اسم كما قام وقعد أو مصدر ظاهر. قابل دو ممكن او كاتا يكفي علما فعلك يك يجدن ابو يعني مسند بولي مفرد يك علين قام وقعد او هو ابو اما قام وقعد بنا اخواك اخواك ابني او كاتا درستا انت مش اخواك قام وقعد اخواك ايه درست ابو هسه وصلي وصلنا كانك موصل ابي بزني ما بس كمي انا اذا اعمالي كاميه اوتريانه دو ان شاء الله لين يصير وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو ان ما اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال الا ان بيته لباب تنازعني ولو ان ما اسعى لادنى معيشه ما كما يمصدرية ولو أن سعي لأدنى سعي لأدنى معيشته كفاني كفاني قليل من المال قليل من المال كفاني ولم أطلب لبدا وكفاني لقل أطلب هذا لشان موجهنين موجهنين بويك معمول تنك كفاني عملكي قليلة أو فعلتي يا أكش مفعول هي يعني توجه كفاء إلى قليل وإلى الياء أما أطلب فعلك أناية ولم أطلب أنا المال يا الملك بويا أصلا اصلا أطلبك كفاك دعامل متنازعنين لسركي لسر وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى بونم نجي كفاني ولم أطلب قليلا لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره يعني معناه لو حرف امتناع الامتناع امتناع الشيء لامتناع غيره فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا إلا دواي لو هات شيء مثبت بيت بل لو أبيت شيء أبيت منفي لو جاءني أكرمته جاءني أكرمته جاءني إثباته بلامتد لو جاءني أكرمته نهاته وإذا كان منفيا كان مثبتا اگر من في لو لم يسئ لم اعاقبه يعني اساء واذا كان منفيا كان مثبتا يعني هادشيك لدوي لو بيت مثبت به بي بيت منفي في منفي من في, من في به بي لو بيت مثبت يعني اگر اساءي نكذبه عقوب من هذا كواب كدوية النفي <تصفيق> النفس الاثبات وعلى هذا فقوله أن ما, أسن... ما أسعى لأدنى معيشة منفي لكونه في نفسه مثبتا ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة شكل الدواي لو مثبتها تو. مادام مثبت ولا يشوه يعني منفي. وقد دخل عليه حرف امتناع حرف الامتناع وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة يعني دجي حوضان كوششك ذنبو كامتلين جيانو جزران اويكا ايكا عدم السعي لأذنى معيشة وقوله ولم أطلب مثبت بو تشيهاتوا نفيهاتوا لكونه منفيا بلم وقد دخل عليه حرف الامتناع كتشيا لوكيا فلو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل يعني علي كفاني ولم أطلب مادم منفيا يعني أطلب قليل المال يعني هذه الجملة معناها كانت تواوى عليك كفاني قليل المال كفاني قليل المال أقل وابد أو كم تنين مال بشمكة بلان أقل لم أطلب خي نسر قليل بناء نسر ويمن فيه ولو يشير جملة يعني معناها كان هذه كدش بي أقدر أتشن. وقد دخل عليه حرف الامتناع فلو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل وهو عين ما نفاه أولا وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محووفا مفعول به أطلب محذوف وتقديره ولم أطلب الملكة ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراب يعني ولم أطلب الملكة يعني طلب الملكة بناء على أنه منفي ودخل عليه لو يعني مثبت مثبت فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني ولو قدرته مستأنفا أجل كسك فيما بل معنا كفها إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني كما معطوفة كفاني ولم أطلب أقل بلين بابي تنازع لبر أوي معطوفة بس لم أطلبها با تقدير جمليكي استئنافية كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو بناء عند سر أوي معطوفة وجمليكي مستأنفاه يعني جمليك تعزيه ناجت الجر حكم لو لو هيك تاثيرك لناكا اجر حتى هيك غواش باليتيمان باليتو علي لو توت سريو بناء على السر او التقديم اللغوي المعنوي كوتت اجر مثبت بدخولي لو ابيته منفيه اجر منفي بدخولي لو ابيته مثبته يما عليك مستانف جمليك اصلا حقيبك فانينيا على حتى اگر اوشن پر سيال يكن قلت انما يجوز التنازع بشرط ان يكون بين العاملين ارتباط وتقdir الاستئنافك تعلم مستانف جمليك تازيه يزيل الارتباعات قل بو جربتني وانين نا من التو صلى الله عليه وسلم